سامي الخير للإنشااد تقدم. منظم قدم أبشر أي مصر زخفت لك البشر أبشر أي مصرعة صففت لك البشراء أيساد عدي دي مناقهرى أساد عادي مناقهرا ودم! صارت صار. تجري هنا نهراً نهر. ودماؤهم صارت صار. تجري هنا نهراً نهر. إنا سنخرجهم نهر. من أرضنا قسرا صار. إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا أرضي سأجعلها يوما لهم قبراً أرضي سأجعلها يوماً لهم قبراً يا قوم أعدائي أدرى يا قوم وعدائي أنتم بهم أدرى كم قتلوا منا كم أظهر الكفراء كم قتلو منا كم أظهر الكفراء يا من بهم سكراء يا من لهم أدراء يا, يا من بهم يا من لهم نثرت هنا نثرا أشلاء أبنائي نثرت هنا نثرا لم يرحم الحبلة حتى ولا البكرة لم يرحم الحبلة حتى ولا البكرة حبي يا امتنا وكفى بهم سكرى حبي يا امتنا وكفى بهم سكرى يا امتنا وكفانا عذرا حبي يا امتنا وكفانا لنا ظهرا إن نوى ثوال يوما انتم غدا اسرا إن نوى أسر ثوال يوما انتم غدا اسرا انا لكم اهل زدتم بنا فخرا انا لكم أهل زدتم بنا فخرا. نعم الذي اسرا نعما الذي اسرا جندا لاقصانا جنبت له النصر أبشر أيام سرا زفت لك البشرا أبشر أيام سرا زفت لك البشرا أجسد عداي دست من قهرى السعد عدايدي سد مناقاه ابشر ايام سرور صفط لك الف شراه ابشر أيام سفت لك أجساد وعدائي أجساد وعدائي أجساد وعدائي مع في مسامع الخير للإنشاء